الجذع حن إليك يا خير الوراء كيف النفوس إليك لا تشتاق صلى عليك الله ما لاحت لنا شمس وما اهتزت هنا أوراق